ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين زوهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه إ ل ا ولهذا كتاب معلوم ما اصدق من امه اجلها وما يستاثرون وقالوا يا أ ي ه ا الذي نزل عليه الذكر إ ن ك لمجنون ل ما ت أ ت ي ن ا ب ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن كنت من ا ل ص ا ل ح ي ن ما ننزل ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ا بالحق وما كانوا إ ذ ا م ن ظ ر ي الذكر من الأولين وما ن ن وإنا ل الذكر له نقرقون أرسلنا ن قبلك ياتيهم أ من رسول إ ل ا ك ا ن و ا به يستهزئون كذلك نسلك في قلوب المجرمين ن ن لا ؤ م قد خلت سنه الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يا عجون لقالوا انما ت ذكرت ابقاءنا بل نحن قوم مسكون ولقد جعلنا في السماء هدى وزيناه ل ن ا وليل وحفظناه م كل شيطان قديم إ ل ا من ا س ت ر ق ا ل س م ا ء ف أ ت ب ع ه ش ه ا د و ا ل أ ر ض م ب د ن ا و أ ل ق ي ن ا فيها و و ا س ي و أ ن ب ت ن ا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش وملتم س له راجحين وما من شيء إ ل ا عندنا خزائن لقد علمنا المستقبلين منكم ولقد علمنا المستاذنين وان ربك هو يحفظه انه حكيم عليم ولقد خلقنا الانسان من قل صالح من حمر مسنون والجنان خلقناه من قبل من نار السموم واذ قال ربك للملائكه خالق بجرا من خصال من حمل مسنون فاذا سويته ونفقت فيه من روحي فقوله ساجدين فتجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابا ان يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك ان قال لم أ ك ن ل أ س ج د لبشر خلقت من صلصال من خمر مسنون قال فاخرج منها ف إ ن ك وليم و إ ن عليك النعمه الى يوم الدين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم و ن ب ع ه من بيت جموعي اذ كفروا عليه فقالوا سلاما قال إ انما و قالوا لا توجد انا نبشرك بغلام عليم قال ابشرتم على أ ن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانون قال ومن يطرق من ر ح م رب فلما جاء اله لوط المرسلون قال انهم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيهم سرور واتيناك بالحق وانا لصادقون ف أ ك ر ب أ ه ل ك ب ق ط ع من الليل واتبع ا ج ه ا ر م ولا يلتفت منكم أ خ د وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إ ل ي ذلك ا ل أ م ر أ ن ت ا ب و هؤلاء واتقوا الله ولا تهزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء ب ن ا ت إ ان كنتم فاعلين لعنك النوم في سكرتهم يعملون فأغدقهم صيحه مشرقين فاجعلنا ع ل ي ه ا س ا ت د ه ا و أ ن ط ر ن ا ع ل ي ه ا ل ح ج ا ر ة من سجين إ ن في ذلك لايات للمتوسلين وانما لبسبيل إ ن في ذلك لايه للمؤمنين و إ ن كان أ ص ح ا ب الهيكل ظالمين فانتقمنا منهم و إ ن ه م ا لبى امام مبين ولقد كذب أ ص ح ا ب الحج ا ل م ر س ل ي ن و آ ت ي ن ا ه م آ ي ا ت ن ا فكانوا عنا معرضين وكانوا ي خ ح ت و ن من الجبال بيوت ا ل آ م ن ي ن ف أ غ ذ ت ه م ا ل ص ي ح ة م س ب ح ي ن فما أ غ ن ى عنه ما م ك ا ن ما خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ل ا بالحق و إ ن الساعه ذ آ ت ي ه فاصفح الصفح الجميل إ ن ربك هو ا ل خ ى اللافل ولقد آ ت ي ن ا ك س ب ع ا من المساني و ا ل ق ر آ ن العظيم لا تمدنا عليك الا ما اتعنا به ازواجا منه لا تردن عينيك اذا ما افترنا به أ ج و ا ج ا منه ولا تحزن عليهم واغفر جناحك للمؤمنين و ق ل اني أ ن ا النبي المجيد كما أ ن ز ل ن ا ع ل ى ا ل م ق ت س م ي ن الذين جعلوا ا ل ق ر آ ن عظيم فوربك لنسال النوم اجمعين عما كانوا يعملون ا ل ذ ي ن يجعلون مع الله الها ا خ فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ف ت ب ح بحمد ربك وكن من الساجدين حتى موسوعه ا ل ي ي ن ا ب ل س ا للعلوم ا ا ل ا ت س ت ل ا م ي ى ن ز ج ا ل م ا ل ان ك و ن ه م ل ان ك و ن ا ل من ا و ن ه م ر ا ل ا ه ن ل من ي ك ا ك من ا ج ان ي ك هناك من ا ج ان ي ه ن ل ن ا ل ن ي ك و ه ا ك ن و ن ه ل من اجل ان ن ه ن ك ل ا ج ن و ن ه ف ض ل م ا ل ا ك و ن ه ل م ا ل ا و ا ك م ا و ا ك ل ان ي ك و ا ك ل ان ي ك ا ل ان ي ك ا ل ا خلق ا ل إ ن س ا ن النطفه ف ا ه و ق ص ي ر مبين و ا ل أ ن ع ا م خلقها لكم فيها جزء ومنافع وامنا تاكلون ولكم فيها د م ا ل حين ت ر ي خ و ن و ق ي ن تسرقون و ت أ م ل أ ب ص ا ر ك م الى بلد لم تكونوا ب ا ل د ي ن إ ل ا بشق الانفس إ ن ربكم لرفرف رحيم والقيل و ا ل ب ض ا ن والحمير ا ل ت و ك م ه ا ويطلق م ا ل الله تؤمنون ا ل قصد الحسنى س ب ي ل ل و ا إ ن في ذلك لايات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل و ا ل ن ا ر والشمس والقمر والنجوم سخرات بامره إن في ذلك لآيات لقوم وما ذرى لكم في ا ل أ ر ض مختلف ا ل أ ل و ا ن ان في ذلك لايه لقوم يذكرون وهو الذي س ق ر البحر ل ت أ ك ل و ا منه لحما طريقا وتستخرجوا منه حميه تلبسونها عطرا كن كمواخر فيه ولترتبوا من, من فضله ولعلهم تشكرون والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وتولا لعلكم ن تهتدون وعلامات وهم ع ل نجئون يهتدون أ له لا م و ا س و ل ه م م ا ذ ا أ ن ز ل ر ب ك م ق ا ل و ا أ ت س ي ا ل أ و ل ي ن ل ي ح م ل و ا أ و ز ا س ك ا م ل ة But I don't. فكونوا ابواب جهنم خالدين فيها فلم ائت مد والمتكبرين وقيل للذين اتقوا س ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولداء ا ل آ خ ر ه خير و ل م د ا ء المستقيم جنات عمليه يدخلونها تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر لهم فيها من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 وقال الذين أ ش ر ف و ا لو شاء الله ما بلغنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك جعل الذين من ق ب ل ه فهل على الرسل الا البلاء ا ل ن ه ي ن ولقد بعثنا في كل امه رسولا انابوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الظلام فسيروا في الارض فورا فكان عاقبه المكذبين ان تحرص على هدى منه فان الله لا يهدي من يضل وفعل من يصلين What、well、the- أ َ اذ اهل َ الذكر ِِْْ ان ك ن ُ م ْ لا َ تعلمون َََُْ بالبينات ََِِْْ والزهور َُّ و َ ن ْ ز َ ل ن َ ا إ ِ ل َ ي ْ ك َ الذكر َِْْ لتبين َ ل ل ن َ ا ِ ما َ نزل َ اليهم ولعلهم ََََُّ تفكرون ََََُّ أَفَرَى مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيْنَا الله به ا ل أ ر ض أ و ي أ ت ي ه ا ل ع ذ ا ب من خ ي ث لا يسود ش ن ابان الذي نمتلو السيئات ا ان يخسف الله به الارض او ياتي ه اولاد ل من حيث لا يسود ش ك او يهوده أ خ في تقلبه م فما أو يأخذهم, في او ياخذهم على تفوق ف إ ن ر ب ن ل رؤوف ر ط ي م اولم يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء يتفيق بلاده ع ل اليمين والشمال ولله يشكر ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستشكرون ج ربهم ويفعلون ما وقال ي ع ن ن و نرمون و ما الله لا تتخذوا الهي ا ن ي ن انما هو اله واحد ف إ ن ى يبرهن وله ما في السماوات و ا ل أ ر ض و ل و الدين و ا ص ح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 رب ي ش ك ويجعلون ن ل ك ب ر و فتمتعوا فتوا فتعلمون و ا بما آتيناه ي لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ا ل ل ه ل ت س أ ل ن عما ف ع ل ت ويجعلون لله ا ل ب ن ا ت س كفانه ولهم ما يشتهون و إ ذ ا بشر احدهم ب ا ل أ ن س اضل و ل ه و س ودعوه وهو ك ظ و م وهو َ ا ل ع ِ ي ُ ا ل خ َ ف ِ ي م ولو ََ يؤاخذ الله الناس ب ُ ا ل ْ ما َ ترك ََ عليهم َْ دابه َ ولكن ََِْ يؤخرهم ُُُْ إ ِ ل َ ى أ َ ج ل د م ُ س َ م َّ ى فَإِذَا ويجعلون لله موسوعه ا ي ك ر ه النابلسي للعلوم أن م أ ن ه مفرطون الاسلاميه ف َ قبلك فدين لهم ُْ الشيطان ََُْ أ اعمالهم َ فهو ََُ وليهم َُُِّ اليوم ََْْ ولهم ََُْ عذاب ٌَ أ اليم وما َ انزلنا َ عليك َََْ الكتاب ََِْ إ ِ ل َّ ا لتبين َُِ ل َ و ْ م ُ الذي ا خ َ ل ُ و ا فيه ِِ إ ل ا لتبين لو الذي اتلفو ا فيه و ه د ا ورحمه لقوم يؤمنون وان لكم في الانعام العبره نسيكم مما في بطونه من بين فضل ر وذل بنا خالقا سائغا للشاربين ومن ثروات م النشيل والاعناب تتخذون منه ذكرا ورفقا حسنا ان في ذلك ل آ ي ه من قوم يصلون واوحى ربك الى النحل أ ر ث ت ج ن ي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون كل ا ل ث م ر ا ت فتل في سبل ربك زلنا يخرج من ب ط و ن م ا شراب مختلف أ ل و ا ن ه فيه ج ف ا ء للناس إ ن في ذلك لايات لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ض العمر لكي لا يعلم ب ر ب ي ن شيئا إ ن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض فلا الذين فضلوا براد ر س ق ه م على ما ملكت ايمانهم فمن ه في ه سواك ابى بنعمه الله ي ن ق ن و ن ولله ا جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفله ورزقكم من الطيبات أَبَلِ ا ل م ن باطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون بالله فلا ت موسوعه ا ل إ ن ا ل ل س ي للعلوم م وأنتم ا ت م ن ضربنا الاسلاميه ومن وحسنا فهو ينفق منه شرا وجزرا هل ي ك ت ك و ن الحمد لله بل أ ك ت ر ه م ا يعلمون و ض ر د الله مثلا ل ر ج ل ي ن ح د ه م ا أ ب ا كم لا يقدر ع ن ى شيء و هل و ك م على مولاه أ يستوي ن نوجه م ا لا يأتي الله لا يأتي هو ومن ي أ م ر بالعمل ان ط البطر مستقيم السماوات وما أمو غيب ولله والأرض أو الساك إلا كلف أغرب إ الله على كل شيء قدير إن الله والله أ خ ر ج ك م من بطون أ م ه ا ت ك م لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ا والابصار و ا ل أ ف ئ د ة لعلكم تشكرون أ ل م ي ر و ا الى الطير مسخرات موسوعه ا ل م ا ل ن ا ب ل ه إن ف ي ذ ل ك ل ت ل ق و م يؤمنون و ا ل ل ه ج ع ل ل ك م س ت ه د و ن ا يوم ظهركم ويوم إ ق ا م ت ك م ولن اقوافها و أ و ب ا د ه ا واشعارها أ ث ا ث ا ومتاعا ا ل ا حين والله جعل لكم مما ف ر ق ظلالا وجعل لكم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 م ن ك ويوم ن الكافرون ه وأكثرهم ا و نبعث من كل أ م ة شهيدا ثم لا يؤذن للذين, للذين كفروا ولا هم يستعتبون ويوم نبعث من كل أ م ة شهيدا ثم لا يؤذن بالذين كفروا ولا هم ي س ت غ ف ر و ن و إ ذ ا ر أ ى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون أ ش ر ف و ا شركاء وقالوا ربنا يا ا ا ء شركاءنا الذين كنا ن د ع و ن دونك فالقوا إ ل ي ه م القول إ ن ك لكاذبون و ا ل ق و ا إ ل ى الله يومئذ السنه وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ذ د ن ا ه م عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم أ اسماء و ج ن بك ج د ي الله ع أ و ن الحسنى ع ي ك الكتابة ب إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر و ا ل ذ و ي ي ع و ك م لعلكم تذكرون و أ و ف و ا بعهد الله اذا ع ا د ت م ولا تنقضوا الايمان بعد ت و ف ي ق ه و ل ق جعلتم الله عليكم كفيلا إ ن الله يعلم ما تفعلون ولا ت ك و ن و ا كالتي نقضت غزلا من بعد قوه انكاس تتخذون ا ي ن ا ن ك م نقلا بينكم أن ا تكون أ م ة ه ي أ ر ض ى من أ ا م ة إ ن م ا يدعوكم الله به ولنبينن لكم يوم ا ل ق ي ا م ة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله نجع لكم شاء نجع أمة أم فتسالن عنا كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتجل قدرا بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما خلقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم إ ان كنتم تعلمون ما عندكم انفا وما الله ا موسوعه ا ل ذ ي ن ر و ا أجوا ب أ ح س ن ي ا ل ع ل و م ن من أمل ص الاسلاميه ح ذكر أو أنسى وهو ن خيار ولنجزينهم ادعهم باحسن ما كانوا يؤمنون فاذا قراتنا القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا اسماء الله ذ ي ي ن ت و و أو ن الحسنى ذ وإذا بذلنا م ك بل أ ن ت م لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آ م ن و ا وهدوا وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلم بشر ل س ا ن الله ذ ي ي ح د و ن إ ل ي أعدد و ه ذ الحسنى عربي مبين إن ا ل كذب الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله و أ و ل ئ ك ه و الكاذبون من كفر بالله من بعد إ ي م ا ن ه الا من أ ك ر م وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن ولكن من ش ر ق بالكفر صدرا ولكن من شرق بالكفر صدرا ف أ ل ي ه ومنهم من الله ولهم عذاب ن عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا و ا ل آ خ ر ه وان الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك What? What? م و م س و ت ي ك ل ن ف س ت ج ا د ل عن ن ف س ه ا وتوفى ي للعلوم الاسلاميه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 ربط ولكن ل اصبحت اجدادنا ل ان نتحدث عن م اجدادنا قرم ل ل م ي ل ان نتحدث عن اجدادنا ض الله غ ف و ر رقيب ف ك ه الهدى شركه ظالم ل دعويه غ ف و ر ربحيه ذات مضمون ل اجتماعي تخب أ ل ك ل ك ذ هذا ب خ ويتونا على الله <سؤال> الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم you no, no, ب ر انما ه دلل الشرك على الذي اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا خ د ع الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة والموعظه ا ل ح س ن ة وجاهد الهمه التي هي احسن, إن ربك هو أحسن وَإِنَّا ق ب ت موسوعه النابلسي و ر للعلوم ص ا ي الاسلاميه